الذي هو الطرف المقبرة فدل على أن النساء ليس لهن رصة لزيارة القبور هذه أدلة الرواية الأولى وهي أرجح الظليلا وقد أفردت بالتأليف أغردها دعو المشايا لأن جمع لها رسالة مستقلة وإما الكون الثاني أو الرواية الثانية عن أخنا فهي مشهورة عن القبوريين الكبوريون الذين يعلون النقابة هؤلاء تجدهم يأذنون النساء في زيارة الكبور ويرخصنا علىهم ويقول إنه جائز لهن ما يجوز له دليلهم عموم قوله كنت لهيتكم فعن زيارة القبور هجروها قالوا إن هذه الاحاديث التي هي الوعيد قبل النهي فهي منسوخه بقوله كنت لهيتكم وقد ذكرنا ما يدل على أنها خاصة بالنساء وأن الرجال لا لا يدخل مع... يدخلوا في هذا الوعيد فدل على أنها بعد اللحى يعني بعد الإبر فإن قوله زورها خاص بالرجال وخطاب لهم وأن دليلهم بزيارة عائشة وجري وانت ما اقول اذا زرت القبور فالجواب ان عائشه ما زارت الا قبر اخيها وذلك لانه توفي وهي غائبه وحمل من مكانه الذي مات فيه خارج مكه ودفن بمكه فزارته وقالت لو شاهدتك ما زرتك يعني لو شاهدت ماتك عندما مات ما زرتك وكان ايضا على جانب ولم تدخل في المقابر وإنما قربت منه وسلمت على أخيها ثم انصرت وأما قولها ماذا أقول إذا عزرت المقابر فالمراد إذا قربت منها أو مررت بها هذا هو الجمع فعرضنا بذلك أن خاجحة إن شاء الله منع النساء من الزيارة للقبور بقي مسألة مهمة وهي قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أن الكبوريين والأهل الشرك مغرمون بشد الرحل إليه وأنهم يعتقدون أن الذي يحج ولا يأتي إلى القبر النبوي أنه لا حج له وليس له أجر وأنه ما كمل المقلب منه ثم يولدون لذلك ويجمعون أحاديث ويؤلفون فيها مؤلفات كما أول من ألف فيها السبكي الذي كان في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية لما أنه صلى رحمه الله أنكر شد الرحل إلى القبر النبوي وذكر فيه الادله المانعه ثار عليه اهل زمانه وصار سببا في حبسه بالقلعة الى ان توفي وهو محدوث فيها فرد عليه السمكين بالرد الموجود المشتهر ويسمى شفاء الاجسام او الأسقام في زيارة خير الامام حسب فيه من الادله الشيء الكثير ومن الاحاديث تصدى له تلميذ شيخ الاسلام ابن عبد الوا... ابن عبد الهادي رحمه الله ورد عليه بهذا الرد المطول ايضا المسمى بالصالم البمكي في الرد على السمكي واورد ادلته وبينا انها واهيه لا تصلح دليلا لكن هؤلاء الذين يرون, يرون صحة هذه الأحاديث ويرون أن زيارته عليه السلام من التعظيم ويستدلون لما يتكلى هذه الواهية لا يرون من النساء بل يرون أن زيارته عامة للرجال والنساء فليعجل لذلك يأتون بنسائهم ويجعلون لهم دمعهم أمام القبر النبوي ولما كان كذلك عجزت الهيئات عن التي بينهم فزرت أنا في هذا العام القبر، يعني المدينة ورأيت احتشاداً كثيراً نسبة في وقت الإجازة, الإجازة الربيع نسبة أن الزوار هناك كثير فرأيت في القابة الباب الشرقي الذي يدخل على القبر الزحام لا يتصور عند المقام وفيه أيضا النساء والرجال بعضهم إلى جنب بعض كلهم متوجهون إلى القبر رأيتم القبر رأيتمها أيضا أنتم أنهم قد الهيئة جعلوا للرجال أوقات خاصة وللنساء مع الرجال أوقات فقم أوقات الصلاة يمنعون النساء ولكن في الأوقات الطويلة تفضحها مثلاً وبعد العشاء يجعلون حاجزاً بين النساء والرجال فتجئ النساء وتستقبل القبر وتدعو وتسلم كما يقولون هناك من يلقنونهم أدعية وما أسبوع ذلك فأنا أرى أن منع النساء من الوقوف عند القبر هو الواجب لعموم العدلة وأن المرأة يكفيها ان تزور المسجد و تصلي في جانب من جوانبه و تنجع ويكون يكون هو الأجر الذي جاءته وهو هو الصلاه الصلاة للمسجد النبوي فأما زيارة للقبر و عنده إما مع رجال و ازدحام شديد كما وقع واما مقابل القبر ما فيه من الوعي فأرى أنه لا يجوز يعني ليس هناك ان كان مثلا 10 ولا 100 ولا اقول وصن لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم جاء الحديث ان عند الصنة الأولى. هو أنه عليه السلام مر على امرأة وهي تبكي قالت لك الله فقالت له خلي عنك فإنك لم تصد أو لم تنقحظ المصيبة فجئت وقيل لها إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فسقط في يدها واتت إليه واعتذرت فقال إننا الصبر عند الصلة الأولى يعني ان الذي يملك نفسه عند أول صدمه ولا يظهر منه شيء من الجزع هذا هو حقيقة الصبر. وَسُنَّ لِمَنْ لمن زار القبور او مر بها ان يقول شيخ المصدر جاوب على السؤال ان من القبر بنهايه فيه دليل على انها كانت عند القبر انما هي من... <تصفيق> انها كتب يمكن القبر ليس وصدري من زار القبور او مر بها اي يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين واننا ان شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا بعدهم مغفر لنا ولهم بذلك عن أبي وغيرهما رواها أحمد ومسلم وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على أو في الدفن عندهم كيفية لهم اذا زارهم فانه يدعو لنفسه ويدعو لهم الدعاء لنفسك دعاء بشيء يتعلق بذكر الاموات فان قوله السلام عليكم السلام دعاء فدل على انك تدعو لهم وانهم بحاجه الى الدعاء السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وصفتهم وخصصتهم لأنهم من المسلمين والمؤمنين قولك وإنا إن شاء الله بكم لاحقون التبرك هذا الاستثناء هنا للتبرق وقيل إنه كما سمعنا لأجل الموت على الإسلام وانا ان شاء الله بكم لاحقون لاحقون بكم في موتنا على اسم الاسلام والايمان الذي انتم عليه الله يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين هذا دعاء له يرحم الله الرحمه من الله رحمته لهم وانزال فضله عليهم الذي يحصل بسببه تكفير سيئاتهم هذا دعاء لهم يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه هذا ايضا دعاء لهم واشرك فيه نفسه الانسان بحاجه الى العافيه نسال الله لنا ولكم العافيه دل على انه يزورهم لاجل الدعاء لهم اللهم لا تحرمنا اجرهم دل على انه يدعو لنفسه ولكن يريد ان يكون لهم اجر وأن يحصل لهم من ذلك أجر لا تحرمنا أجرهم ولا تفسنا بعدهم لما تذكر أنهم أتوا أننا احياء خاف على نفسه أن يقع في فتنة بعدهم فادعى لنفسه بالإعادة من ذلك واغفر لنا ولهم هذا الدعاء أيضا مشترك بالمعفرة لنا ولهم لهم هذا كله دعاء أغلبه للاموات الياجل لذلك أخذ أن الثكمة من زيارة القبور الترحم على الأموات والدعاء لهم، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في أحد آخر: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق جاء لهم بالغفرة تدل على أن القصد من الزيارة الدعاء لهم. يعني أجر الصلاة عليهم وأجر الترحم لهم. والأجر في زيارتهم فإنك إذا زرتهم هذا عمل صالح فلك في ذلك أجر لا تحرم للأجر الذي يترتب على ذلك وابتداء السلام على الحي سنة لحديث يفش السلام ومجمعناه ورده فرض كفاية فإن كان واحدا تعين عليه لقوله تعالى وإذا خييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأن عليهم مرفوع يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم رواه أبو داود هذه المسألة يدخلها الفقهاء في كتب الآداب الشرعية في كتب ولكن لها في كتب الأحكام، فليأجري ذلك جاريها هنا، وهو أنسب لما ذكر السلام على الأموات لا سبأ يذكر السلام على الأحياء، والكلام في السلام ولي أحكامه طويل. مذكوراً كما قلنا في كتب الآداب وفي كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعيه لابن مهلح وكذلك في رياض الصالحين وفي الترغيب والترهيب وحتى في آخر بلوغ المرام لما قال كتاب الجامع ذكر باب الأدب ثم ذكر أحاديث في السلام والأحاديث فيه وفي آدابه كثيرة المؤلف هنا اوردها لاجل هذه المناسبة فذكر ان الحي يسلم عليه كما ان الميت يسلم عليه وان السنه هي البداعه بالسلام دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدا بالسلام فارتداء السلام كونك تبدأ صاحبك اذا لقيته بالسلام سنة الابتداء بالسلام سنة اما الرد فإنه واجب وفرض كفايه بنعنى أنه لازم وترك الرد يعتبر وترك للواجب يعاقب عليه لكن يكفي إذا سلم على جماعة أن يرد احدهم كما يكفي أن يسلم أحدهم إذا مرتم وانتم خمسه على واحد سلم واحد منكم كفر اذا مر عليكم واحد وأنتم خمسه سلم عليكم ذلك المره رد واحد منكم كفر لهذا الحديث وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفايه ورده فرض عين لحديث يا ابي هريره مرفوعا اذا عطس احدكم فحمد الله حق على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله وعنو ايضا اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل اخوه او صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم رواه ابو داود هذا أيضا من الاثر ومناسبته كما ذكرنا لما ذكر السلام ذكر تشميه العاطس له احكام كثيره ذكر بعضها ايضا صاحب بلوغ المرام في اخره فمن ذلك أنه لا يشمت إلا إذا حمد الله وذكر السبب في ذلك يعني أطالوا في سبب كونه يحمد الله ثم إذا سمعه أخوه أو من حوله فحق عليهم أن يشمتوه لكن هل يلزم كل الحاضرين السامعين أن يشمتوه أو يكفي ان يشمته بعضهم الصحيح أنه يكفي إذا شمته بعضهم أو أكثرهم والحديث الذي يقول حقًا على من سمع المراد الجنس أو المجموع أن يقول له يرحمك الله التشبيت بقولهم يرحمك الله هذه الكلمة سميت تشبيت يرحمك الله وقد انكرها أهل الغراء وقالوا لعل الصراب تسميت يعني أنها أقرب من التشميت لأن الشماتة مذمومه لكن هكذا أردت تسميتها تشميت فهو اسم خاص بهذه الكلمة يقول يرحمك الله أما جوابه هو وقوله يهديكم الله أو يهديكم الله ويصلحوا بالكم فهذا لازم يفرعي يعني عين عليه تعين عليه أن يقول للجميع كلمة واحدة يهديكم لله الله يصلي حمدًا إذا عطس يذكر الله أن ابن المبارك عطس عنده رجلا فلم, فلم يحمد الله فقال ماذا يقول العطس إذا عطس فلتفه وقال الحمد لله فقال يرحمك الله فعجل الحاضرون من كونه لم يقل كل الحمد لله الواجب أن, ان يعمم على المسلمين عموما انهم يتعلمون الاحكام ومن جملتها انك بعد العطاس تحمد الله حتى يشمطوك ولكن قد لا يذكر ان تذكره لقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم جاء كان عنده صبي وامراه <تصفيق> يقول لما رجع الصبي إلى أمه قال إني عطست عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشمثني وإنها عطست فشمتها جاءت امه وقالت لماذا فقال إنها حمدت الله وإن ابنك لم يحمد الله وثبت أيضا الحديث إذا حمد الله وشمته وإن لم يحمد لا تشمده فبالشف مرد المعمر لم أعطس عنده رجل فقال يا رحمك الله لكنت حبيبت الله ماذا قال؟ رحمك الله لكنت حبيبت الله ماذا قال؟ كل الأولى أن يعلم المسلمون يعلم الأحكمة ويعرف الميت الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قاله أحمد وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد وقال ابن القيم الحديث والأثار تدل على أن الزائر متاجاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك انتهى ويتأذى بالمنكر عنده وينتبع بالخير قال الشيخ تقي الدين استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال آله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا انتهى هذا ما يتعلق بأن الأقيدة من عقيدة أهل السنة أن الميت يهنى جسمه أصلاً وتبقى روحه كما هي عقيدة السفاريني يقول فيها وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي فأرواح الورى لم تعدم بل هي باقية والالم الذي يكون على, على ارواح الازكياء والنعيم الذي يكون في الدنيا على ارواح السعداء اذن الروح لها احساس فهي التي تعرف من يزورها في هذه الاوقات يعني يمكن انها تقرب من أماكن جثمانها في هذا الوقت في صباح يوم الجمعه أولح ذلك أما بقية الأوقات تذهب كيف شاء يعني حيث شاء الله تعالى مكر الأرواح الأرواح السعداء وأرواح الأشكية في الدنيا فيها يضى خلاف والكلام هي طويل أفاض في ذلك ابن, ابن القيم في كتاب الروح وكذلك ابن رجب في كتاب أهوال القبور وحيلئذن فلهذه او الاثار التي في ان الميت يعرف من زاره في هذا يحمل على ان روحه تاقرب في ذلك المكان من محل جسده وانها تسمع من يزوره وما يقال له وكون الميت ايضا يتأذى بما يفعل عنده من الشر وينتفع بالخير لا شك انه ينتفع بما يهدى إليه من الأعمال الصالحة وذبا يدعاله ينتفع بذلك ولذلك أردت الأدلة والأحاديث الحسن على الدعاء على الموت والصلاة عليهم ونحباتهم إذا الحصل أن هذه من الأمر غيبية يؤمن بها أهل السنة مجملة ويقولون الله يعلم بكيفية لن نعلم أن الميت قد يحرق جسده قد تأكله السباع وقد يأكله الدود ويصير ترابا ولا ينقى له أثر في الأرض ويأكله يصير مكان القبور يعني أودية مثلا او او بلادا ونحو ذلك ولكن الله تعالى يجمع يجمع جسده وعظامه من ذلك المكان ولو بعد همائها وصيرورتها ترابا ويقدر على ان يوصل اليها الاحساس ولو كانت ما كانت ولكن الروح التي تحس بذلك هي الباقية صحيحاً بالإخساس خاصاً بالأبراح كما سمع له قل الله وعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم أحمد الله الصلاة والصلاة والعظيم كتاب الزكاة وقال وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام واستدل بهذا الحديث المشهور واركان الاسلام معروفه يلقنها الاطفال في صغرهم وفي دراستهم وتسميتها اركانا بمعنى مباني وكلمه الركن في اللغه تطلق على شيئين على احد شيئين فعلى جزء ما هي وعلى الجانب الأقوى فيقولون رطل الشيء جزء ماهيته أو يقولون رطل الشيء جانبه الأقوى فرطل أركان البيت جانبه التي يعتمد عليها لأنك ترى مثلا أن هذه الفجره مثلا تعتمد على اربعه حيطان تعتمد يعتمد السقف عليها هذه الحيطان الأربعة المتقابلة هي الاركان بمعنى جوار البناء التي يعتمد عليها واذا قلنا ان ركن الشيء جزء ماهية، فإن الإسلام يتجزأ جزأا، فأصل الزكاة جزء من ماهية، ماهية شيء يراد بها جرمه وما هو منه، وما هو متكون منه، فإذا قلنا مثلا أركنا صلاة عباد الله كل واحد منها من هذه جزء من الصلاة فيقال قال جزء من ناحية الصلاة ورقوا جزء من ناحيتها ورقوا جزء والسجود جزء والجلوس جزء وقراءة جزء, من من جزء, من جزء من أجزاء ناحيتها فكذلك الإسلام الزكاة جزء من ماهية والصلاة جزء من ماهية وما يشبه ذلك وتسمية هذه أركان الإسلام تشبيها للإسلام بالبناء ببناء متكامل متى تكان ذلك البناء انتفع به ومتى اختل شيء منه فاقتل الانتفاع به فاذا قدرنا ان البناء من ثلاثه حقائق وان احد الجوانب ليس عليه بناء لن يتم الانتفاع بل يصبح من يجلس فيه في هذا البناء معرضا للحرّي وللبرّي وللشمسي والمتاع الذي فيه مرضا للنصارى الصوص والمختلسين والمنتهبين ما يكون مفصلا حتى تتم الأرض منا اذا نقص الإسلام واحدا من هذه الأرضا فهو كالبيت الذي ليس له إلا ثلاثة حيطان، الهائط الرابع قد سقط، فإن أن يتزعع بقية البيت للسقوط، وإما أن لا يكون منتفعا ترعم به ثاللا انتفاع، إذا قدرنا أن البيت قام على على أربعة حيطان، وكن قدرنا مثلا أن أساسه. يحتاج الى اساس اساسه هو الارض بل من ان البناء لا يقوم في الهواء ويحتاج الى سقف اذا لم يكن البناء مسقفا لم يكن من الشمس ومن الحر ومن ومن ونحو ذلك فكذلك الإسلام له هذه القواعد التي هي الاركان وأساسها هو التوحيد والعقيده وسقفها هو الإيمان والتصديق والعمل والاركان الأربعة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج معلوم أنه إذا قام الدناء وقام السقف، يحتاج أيضا إلى مكملات الدناء إلى وقامت له اربعه وشيطان تحتاج مثلا الى فرش و الى ابواب الى نوافذ و الى تدمير مثلا و مكيفات و مكملات و ذلك هذه هي بقيه شعائر الاسلام يعني عمال الاسلام بقيه التي منها مثلا الجهاد والأمر بالنعروف والنهى عن الملكة وضغ الله لدائم عصرة الأرحام وحسن الجوار والصدق الحديث والأداء الأمانة والنفاء بالوعد وما أشبه ذلك ومنها أيضا ترك المنهيات التي حرمت الإسلام تركها ولو جفعت إليها النفس ولو تسوي سوبرت نفسه نفسها فإن تركها يكون أيضا من مكملات الإسلام ولذلك لأنه يهاب الإنسان على الأفعال كما يهاب على التغوث وإن كان هناك خلاف بين الغلمات هايما أفضل ترك المنحيات أغفاء للمأمورات كلاهما مأمورون به فأمر الإسان بأداء الصلوات وهي لأنه مراته بأداء الزكاة وبالأمر من عروه وبالنهي عن المكره بالياده سبيل الله وبحب الله وحب من يحبه ومنهي يمهر عن الكذب وعن الزنا وعن الربا وعن الرشا وعن السرقة وعن القتل وعن الشذب وما القطيعتي وعن, وعن شبهده فأيهما أكثر ثوابت وفعل كل نهياتها وفعل النأمورات الراجح هو فعل النأمورات أفضل وأعظم أدرة ورجح ذلك المطيف والهرائد وغيره لعدة أمور وحصل أن فعل الزكاة من أركان الإسلام التي هي من جملة العبادات وجملة الأمورات. نبي نقول ما تكلم المعلم عن تعريف الزكاة ولا سبب تسعمئة لأن ذلك مشهور في كتب المعلمين. يقولون إن الزكاة في اللغتين هي النماوزية والتقية. تقولوا زكى نفسه يعني طهرها قدر لها من زكاه فلا تزكوا أنفسكم فلن ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يسعى فتلك يتهنأ يطهير فله يطحى نفسه أو يندهرها أو يغلي في وصفها. ويقول في التعريف الثاني زكى الزرع يعني إذا نمع وكثر فإذاً الزكاة ثميت لذلك للأمرين لأنها تطاهر المال وتنميه فمعنى كونها تطاهر أن النار قد يدخل فيه شيء من المكاسب المحرمة أو المكرهة فيخرج هذا الجزء يكون تطهيرا لذلك المال مما دحل من تلك المكاسب المكرهة أو المستبهة هذا سبب تسميتها زكاة أنها تزكي المال يعني تطهر كذلك كرمهات الأبنية قد تقول إن هذا خلال محسوس المحسوس, المحسوس أنها تلقصها أنها جزء مقطع من النار بينما مثلا النار مثلا مئتان اغفط منه خمسة فكاذا يكون ذلك مئتانة والجواب انها تنميه اما بالبركة وإما تنمية معنويه والتنميه الخسيه قد يشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد وما نقصت صدقه من مال يعني ان الصدقه لا, لا تنقص المال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 من مما ذكرها المؤلف من قولي يعرف لنا أركاب الإسلام ويعرف إضاء أهليتها لكونها قرينة الصلاة كما استدلنا لذلك أبو بكر رضي الله عنه على قتال من منعها لأنها قرينه الصلاة كتاب الله قل أن تركى الصلاة إلا تتبعها الزكاة قالوا انها ذكرت معها في نحو ستين من القرآن وقل هذه كذلك هذا دليل أهميتها وإما حكم من تركها فاتفق الصحابة على قتال تاركيها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من الأعظام من منع الزكاه وقالوا إنها حاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وروي أنهم اشتدلوا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم فقالوا انها خاصه به فلا نعطيها من ليس صلاته سكنا لنا ولكن ابا بابك رضي الله عنه قال ان الزكاه حق المال لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه وجعلها من حق الاسلام لما استدل عليه بعض الصحابة بقوله صلى الله عليه وسلم وبرك أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها ها عصب مني دماءهم وأبوالهم إلا بحقها فاستدل بقوله إلا بحقها قال إن الزكاة من أعظم حقها فإن الصلاة من حقها وكذلك الزكاة وذلك لأن من قال لا إله إلا الله وحد الله وصدقه وكان من تمام تصديقه تقبل شريعته ومن أعظم شريعته اداء فضائضه ومن أعظم فضائضه هذه العكان التي منها أداء الزكاة فاذا لم يتقبل اداءها ولم يعمل بها فقد اخذنا بحقنا لا اله الا الله فيستحق ان يقاتل مع ان العلماء قالوا ان من انكر فرضيتها كفر ولو اجدها وذلك لانه انكر ركنا من اركان الاسلام أنكر أمراً مشروعاً معلوماً من الدين بالضرورة فيكون ذلك منه تكذيباً لله وتكذيباً للغسول عليه الصلاه والسلام ولو قابل بعض ما جاء به فإن صدق بالبعض وكذب البعض فقد رد الجميع فإن الشريعه متماسكة متلازمة لا يمكن أن يأتي بجزء دون جزء وأن يأتي ببعض ويترك بعضا لا يمكن أن يكون من الذين قال الله بحقهم ألا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بل المسلم يتقبل الشرع كما جاء ويقبل ما جاءه على الله إذا أهلنا الزكات الهريون فإنها واجبة على أهل الإسلام ولأن لا إكرام الإسلام إلا شرطها شرط أدو بها خمسة أشياء أحدها الإسلام فلا تدوب على الكافر ولا المرتد لأنها من فروع الإسلام لحديث معاد إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنياءهم فترد على فقرائهم متفق عليه ذكروا هذه وتمام الملك ومضي الحوت فاذا لم تجتمع الشروط اختل واحد منها فلا تجب الزكاه فالشرط الاول الاسلام معلومه ان الاسلام شرط لجميع الاعمال الشرعيه لا تصلح الاعمال الشرعيه الا به فلا يصلح الوضوء من الكافر من شروط الطهاره من الحدثين الاسلام من شروط الصلاه الاسلام من شروط الصيام الاسلام من شروط الحج الاسلام وكذلك الثواب على الاعمال الخيريه كالجهاد الجهاد والامر بالمعروف أنها امر منكري ذلك لا يجاب عليها الا بشرطها وهو الاسلام فالإسلام شابطاً لجميع الأعمال كلها الخيرية فذلك التوك لا يجعب على التوك إلا إذا كانت تارك إلها مسلمان مختصباً لتغفير فمهلاً أهل جهلية منهم من تقضب من الأمرات ومنهم من تركها الغالة ولكن وفي فقد شرطها لم يذهب عليها منهم احد فذكرت عائشته أن قريبا لها له قال له للجاهليه عبد الله بن جدعان كان يخدم الضيف وكان يخدم الحجاج وكان سخيا جوادا اعتقى ابن مالك وذكر اسرى فحصل منه نفعا كبيرا للحجاج ونحوها فسالت النبي عليه الصلاه والسلام هل ينفعه ذلك فقال لا لانه لم يقل مره من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فلما كان محتسبا ولا كان يرضي الصلاه في الاخره انما يريد الدنيا ولا الشهره في الدنيا فلما كان كذلك لم يذهب على اعماله ولو كانت اعمالا خياله يتابع عليها المسلم وهكذا الصحيح انه ايضا بينما يهام على على الاعمال الى اسفل اذا الى في الجاهليه ثم اسفل بحديث حكيم بن هلال فانه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تبرغات عمل بها قبل ان يسلم فقال له عليه الصلاه والسلام اسلمت على ما اسلمت من الخير وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل فيه يعمل سيئات في الجاهليه ثم يسلم فقال من احسن في لم يؤاخذ لما عامله في الجاهلية ومن لم يصن في الإسلام أخذ بالأول والآخر ولكن في هذا ليس هذا الموضوع نحصل أن الإسلام شرط بالزكاة كما أنه شرط الغري الثاني الفرية فلا تجيب على الرقيق في قول الأكثر فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده وهو مذهب سفيان وإسحاق وعنه لا زكاة على واحد منهما قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح ولو مكاتبا قال في الشرح لا نعلم واحدا قالف فيه إلا أبا ثور وعن جابر مرفوع ليس في مال المكاتب زكاة حتى حتى يعتق رواه الدارة قبني هذا الشرط الثاني هو السرية اختلفوا في المنوك فليأملك أملك, أملك. وأكسدهم على انه لا يملك وذلك لأن العند وما في يده منكم لسيده ولأذن ذلك لا يرث من أقاربه الأحراب وإذا ماتوا عنده ما نقمن لكهم إياه سيده لم يرثوا منه أولاده الأحراب ولا أبوه ولا أجاده ولا اخوته وذلك لأن العند وما في يده لسيده إذا ملكه سيدة فملكه ضعيف. إذا مثلا هذا الدكان وهذه السلع بيدك فملككها تسعى طنعا وتسعى شرعا وتدين وتستدين وتحاسب وتتجن وتطلب المكاسب. ولك الحرية في التصادف يا غملان لك أن تتصدق منه ولك أن تتزوج إذا أردت ولك أن تملك من عاليك ولك أن تستهي سرعاً دواب أو أقوات أو ذلك هذا يسمى هل يملك بالتنك أم لا في ذلك خلاف ولكن الأكرم والأرده أن منته رعي نقول هذا النعل الذي ملكه إياه تجده هل كسبت زكاةه؟ ما كسبت؟ لأنه نعل ذكر ذكرت زكاة تجده مع اليتيم فكيف لا تجده هذا النعل الذي يتجر به ويشاهده ويشاهد المأسة جارتين كبيرتين وصغيرتين. ما تسقط الزكاة على صحيح قول بأنها تسقط وأنه لا نكات على السير لأنه قد أخذ له من الزكية ومن لكه العبد ولا ذكاة على العبد لأنه منكه ضعيف هذا قول خاطئ لا نستحق أنها تجب ولكن يخرجها العابد كوكين أو يخرجها السير لأن العبد لا يمنى أنها تصبر فإن عليها يخرج هذا المرض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 فالصحيح لأن في المال ذكاة إما أن يخرجها العبد كركير وإما أن يخرجها السيد لو كان ذلك المال لمن نكون السيد عبده دون اللقاء والسيد عنده أموار أخرى فهل نقول بهذا المال ذكاة لأن أضغناه إلى المال السيد هل نقول الزكاة فيه لكونه دون اللقاء فالصحيح أنها لا تسقط الزكاة منهم لأن نظيمها إلى أن عم السيدها يكون ويصابه بيها هذا ما يتعلق من النوك أرب المكاتب فالمكاتب كما تعرفون هو يشتري نفسه نمساه المسيده بذمناً مؤجناً يمكنه سيده من الاكتساب حتى يؤدي ذلك الثمن على أقصى كي يقول اشتريت منك نفسي مثلا بعشرين ألهم تمكنني أن اكتسب وأؤدي إليك كل سنة خمسة ألعك ما ذلك العرب صلحة ليستطيعوا الحرفة ليستطيعوا العمل يعمل للناس بالأجراح ويستغل ويتعاطى تجارة ويتعاطى يتعاطى أعمال وصناعات ويكتسب. نظر هذا يمثل لذلك قد يلزم مكاتبته لقوله تعالى الذين يبتغون الكتاب من ما ملكت ايمانكم لكاتبوهم ان علمتم بهم خيرا اذا كاتبه سيدنا عشر الافا ابتسم ان يؤدي كل سنه خمسة آلاف امتد ان السنة في السنه الاولى اغتسل له وقد أدى منها خلصة ونقيت لها خلصة حال إن خلصة ما جاركت يقولون العذة فيها وذلك لأن من يلسه لها ضعيف يمكن أن يأجز وإذا أجز على كلها فما يأتينا إن شاء الله في الواقع ومن ذلك ذلك حديث لم يصح نرجعاً ولكنه صح نوقفاً من جملة من الصحابة له هو المكاتب عبد ما بقي عليه ذنحل فإذا كان عدد فهذه الخمسة الذكية التي يفعله في السنة الأولى ليست ملكا له ملكية ملكا صحيحا ملكه ضعيف فلا ذكا تهيها السنة الثانية افتتب وحصل على عشرة آلاف أدى منها خمسة معه خمسة بيادة على أكله ونذقته وكسوته وشكناه حصل على عشرة آلاف من السلطين من هذا كانت فيها فيه. فإلى عتق أدى ما عليه وعتق فعند ذلك يستقبل بما في يبه حولا جديدا لأننا نعتبره إننا ملكها من حين اتحقه لكن تجب على المباعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليك المباعض هو الذي ذعله حر وذعله رقيق إذا كان آتت أحدهما نطيبا والثاني امسك نطيبا أصبح العابد أن يصره الرضاً وأن يصره العملوك اتفق مع صاحب النفس الذي لم يمعثك على مهاء الأخ على أن يعمل في يوم ويحجمه في يكتسب في شهرا اكتسب من نصفه الفرس هذا المعلم الذي اكتسبه ملكه ملكه صحيحة فيه الذكاء وذلك لأنه يملك التصارب هديه فيأتينا في الغرائب إن شاء الله أن المباعر يريد من نصفه الفرس أو جزءه الفرس ويحجر ويوغد لقدر ما فيه من الحساب فإذا المدعب إذا تنلك شيئا لجزء هساب فإن ذلك الذي تنلكه يصبح جلكا صحيحا تأجب به الذكاء الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة وروي ذلك عن علي وابن عمر ولا يغرف لهما مخالف من الصحابة هذا الشرط الثالث من النصاب متأكدنا مقابير الأنصباء إن شاء الله وقد ذهب المنهور إلى اشتغاق النصاب في الخارج من الأرض وخالها من ذلك الذي ما يكلفه نية من كل ما يخرج من الأرض وله قليلة ولكن الكلام من ذلك الذي كتب خير شاء الله أما باقي الأمان فهي النساء في ذهنة الإبعام النصاب هو في العروض النصاب وهي في النعدين النصاب محدد شرعا يطابد لها بالنصاب الحضرة ونصابه كيمة العروض محدد شرعا فلما أنه محدد ذل على اشتراطه ثم إذا زاد النصاب قليلاً فتجمع في زيادة زكاة أم لا تجمع لا يخلو إما أن يكون نصاباً من المغاشئ أو نصاباً من غيرها فإن كان من المغاشئ فالزيادة تسمى رقصاً لا زكاة فيها نصاب الإن لحنس الثالثة والثابعة والثالثة والثالثة هذه الرقصة فلا لا ذكاة في الأرض حتى تتلنا العاشره تتجيب في هذا الزكاة وكذلك يصنع العمائة والنعوذ ولا ذكاة في حتى تتلت العمائة العشري يعني الزيالة في سنة وطفل. أبنى عبها فأرق فيها فإذا ملك من الزراحل مئتين فعليه زكاتها وإذا ملك مئتين وخمسة فعليه زكات الخمسة ثم عليه زكات المئتين وإذا ملك من القمح مثلا ثلاث مئة صاع لأ أنها عليه زكاةها، والذين فعلت خمسة عشر أو عشرة عشرة زيات فيها زكاة، إذاك العشرة جاءت على ثلاث بنصف بالنسبة العشر، العشرة أو العشرة كنا إسقاط لنا من كليات إن شاء الله، لا وقف في العروض. ولا وقصه النهدين ولا وقصه الخارجي من الأرض بل ما زاده إنه يذكى بهذا الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة في قال في الشرح بغير خلاف علماء. هذا الرابع الشرط الرابع وهو الاستقرار شرق الملكي واستقرار فإذا كان الله أضغتاً للهسك فما زكاة فيه ومثلوا لعرفة بالدائم كتابه مثلنا قريبا ما إذا قال رب دعني إلا استعيد عفري ما أبهل أكتسب وأؤدي هذا أصبحت هذه العفري دائماً في دمت العابد ثمت ثمت هل يجبكها السيد؟ لا لا ذكات فيها لأنها غير مستقرة يمكن أن العبد يعدث بعد سنة و بعد سنتين يقول عبد عن يستكسر فيرجعه إلى الرسل إلى الملكية يرجع إلى كونها رقيقة ويكون ما اختسبه بسيدة لأن العبد ما اختسبه وما ملكه بسيدة فيقول انت عبدي ارسلتك وعلمتك واحترقت وقد اشتري ولما انك عجبت ورجعت فمن معك ادعيت وما اعطيت لي لا لك فان كان في ذلك خلافا لانه ياتينا لك ختانه ان شاء الله من حاسب أن لدينا ختانه غير مستقبل فلا تجب بهنك ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة نص عليه ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى وبه قال علي وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبض وأن عائشة ليس في الدين زكاة وعن ابن المسيب زكيه إذا قبضه لسنة واحدة وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان إحداؤ ما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لانه خارج عن يده وتصرفه اشبه دين الكتابه والثانيه يزكيه اذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وابو وابي عبيد لقول علي في الدين المظنون ان كان صادقا فليزكيه اذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه رواهما ابو عبيد وعن مالك يزكيه اذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح وفي حديث ابن عبد العزيز كتب الى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال ان يردها على اربابها وياخذ منها زكاه عامها فإنها كانت مالا ضمارا المال الضمار الغائب الذي لا يرجى وإذا رجى فليس بضمار وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال رواه مالك في الموطأ بنعنى زكاة هنا مشألة كيف أقال في إحداثنا المشألة في الأولى بحصة المضارب تأتينا المضاربة لأنه مع الشركة وهي أن يذهب عن به بجزء من الربح بحصة المضارب غير المستقبع وذلك لأننا عرضة الخسرات إذا أعطيته مثلا أمهم يتخسروا به ثم إنه فاتكسب بهذا الأب باع واشترع وصرفه ثمت الثانة وإذا ألف قل معه ألف أخرى الحصة المظالم النالك خمسمائة يقولنا إن الزبت بينهما نسوي وحصة النالك الخمسمائة فهل يذكرها وهو لم يقلمها فهل يذكر مالك الخمسمائة هذا لا, لا تجب ذكاتها حتى تنظر يعني تصفى، ويعرف كل منهما يصيبه وذلك لأنه قد يشتري بأسرعك بعد أن ربحك فتحص وتكله فيقبض يبحر ربما ذاهب معه راس المال فهل يلكم لها غير مستقع لكن ما كان العامل التجده فان زكاتها عليه اذا اعطاك زائد المساله الفا او عشرين وقال التجده ولي نصف التجاة في عشرين ألف سنتين وصلت العشرين ربحت أرماحا كبيرة وصبحت سنتين خمسين ألفا أنت الذي تذكي أنت أيها العامل تذكيها لأنها تجارك في ذلك هذا زيد الذي دفعها لا زكاه عليه هو لنصيبه وذلك إلا أنه لم يستفد ما دعنا ان المال موجود في ذلك فانك تزكيه وتسقط الزكاه من الذبح فاذا اردتما تنظيف التصويت فان ذلك سوف تحسب ما اخرجته من الزكوات ومن النفقات وتعطيه نصف الذبح لان اعطائه راس المال فحاسب أن المالك لا زكاه عليه في حصوته من الذبح وذلك لعدم استقرارها المسألة الثانية التي تبتها الطالب هي ذكاة الدين وذكر فيها أقوال وذكر أن للدين حالات الحالة الأولى أن يكون غيرا مستقرنا كما نثلنا فهذا لا ذكاة فيها <تصفيق> فالخالف الثانية أن يكون مستكمد ولكنه على مبي فهذا الصحيح أنه يزكيه يزكيه وتعي الزكيه لهم من, من يقول لذكيه وهو خير لك النبي ولهم من, من يقول إذا قام الله زكاه عن السنين لما ولا يكن يا انا لا تذكر هوتي انا ذاهب الوندالين دل ام فتش اخذته ايها الناقد هذا ليس ابدا فعليك ارى فيك كذا كانه ليس له اي امانه عنده فذكاته عليه كان ان تزكيه كل ذلك وهذه النساء وَإِنَّا أَنْتَحْرَ رَسِلِينِهِ فَإِذَا مَرَّ عَلَيْهِ ثَنَاثِ سَنِينَ وَمَدَّهَ عَلَيْكَ أَخْرَجْتَ الزَّكَاةَ الثَّرْيَاتِ جُفَاتاً رَاحِدَةً هذا حكم الذكاة, الذكاة الدين الملي على أما الدين الملي عَلَى مَلِكٍ الدين المليه قال مرسل ففيه أيها قولاً أنه يجذكي له وهو في المسيء المريك كما سم له ثلاثة في, في, في, في الجكاة لأنك أنت الذي أعطيته إياه أنت الذي سنته عليه ونعنك ونلكم وهذا قول فيه بعض والقول الثاني انك لا تذكي إلا هتا يعطيك إياه فإذا أعطاك إياهم أحسن لسبيلين التي نضتها أخي الزكاة ولو نضى عليه عشو سبيلين لكن إن أخذت الزكاة السنة الأولى والثانية والثانية والخالصة وبقي منه أقل من نصاب فلا الزكاة على الخلف الباقية لأنه صار دون النصاب والقول الثالث أنه لا ذكاة فيه مطلقا روح يادع معيشة كما سمعنا وذلك لأن مالكه لا يستطيع أفضعه ولأن الذي هو في جنة لا يستطيع دفعه فهو معدل مال للعدول أخذه النقطة الله المستدين فأكله وأكلها وليس عنده ما يعطيه ان ذكي ليس هو عنده عشر فلا زكاه فيه اصلا القول الرابع وهو الذي عليه الفتوى أن فيه زكاه من الواحدة واحده ولو بقي عشر سنه وهذا هو الذي نفتيجه اذا كان لك زائد عند زيد والزيد المعسر وبطيع عنده خمس وعشو سنين فإنه متى أعطاك إياه فساعة ما يبثأه لك آخر الزكاة وعن سنة واحدة وهي سنة الأولى التي جفعته إليه يعتبر أنه خال عليه الحر الأول مره وهو نوسرا ثم آسا وأنك لن تطلب منه يتركيسا عنه إذا تخرجي زكاة عن سنة الواحدة وتتفق زكاة بقية السنوات هذا هو الأكرم إن شاء الله الحول لحديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه داود وابن ماجة ولا يضر لو نقص نص يوم ونحوه صححه في تصحيح الفروع لانه يسير يَسِيرُ. <تصفيق> هذا الشهر الثالث وهو اشتراط والثامن والمراد والثامن كان والثامن والرابع والثامن والرابع والثامن والرابع والثامن والرابع والثامن والرابع في لحينة كل العام مضي الحول ويسترطه في زكاة النقدين وزكاة العنور مضي الحول وأن زكاة الخالبي من الأمر فالصحيح هو أنه لا, لا يسترط الحول بل فيه الزكاة وله لم يتم إلا السفر والذين كوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فإن الله أنا لم يخرج الزكاة هي يوم أقطع صاده ومن علم أنه لا يتم حولة يعني عارف من هي الفبور إحنا إذا رأيت القمح ستعشون أنا أحرار من ويؤدي ذكاثا في الزرع في الأرض نهل يدعى آخر كدخل أو ذرة فضع نفلحة أشهر يحسنها في فيؤدي ذكاثا فتؤدي الذكاث لهذه الأرض في زرع هذه الأرض مرتين في السرع وذلك لأن هذا المال الحق فيه في من المساكين عند استوائه ونفجه وإذا قدر أن هناك من الشجم ما يكون ثمرته مرتين في السنة فإنه يخرج زكاته في السنة مرتين. وإن كان غالب أن استمام إنما تذمر كل سنة يعني النحل والعنم والتين والزيتون والتوس والرمان ونحوة هذه إنما تثمر في السنة مرة يوجد عن النحن قد يثمر في السنة مرتين فإذا أثنب وكان حوله وكان نقابا هي الذكر قلتنا ايوانا لا يشتبط له الحوالي ريف التجارة فإنه لا يشتبط له الحوالي فإذا كان رئيس المال كان صار فإذا كان برحم وبقيسة التجربة من شهر محرّة إلى شهر رجل وأنت يتربح ولما جاء شهر رجل ربحته يا رجل وفي شعبان وفي رمضان ما تبكت السنة إلا وقت ربحته ألهم هل هي أحد يفجتك المسلسك في الذكي ما كان عندك من الأصل وفضل مفأس المال وفضل وذلك لأن الرمح الثابع من الأصول تريه الزكاة يقولوا وَلَا يُرَبُوا إِنَا نَقَصَ الْحَوَدِ نَقْفَ الْيَسِيَ مَنْ تَنُسْهِ وذلك لأنه قَالَ مَا اتَّبَرْ فإن آخر من زكاةه لأن كم إثنى عشر وشعراً إلا يوم أخرج زكاته أدى جاد ذلك مع انه يأتينا إن شاء الله انه يجوز يجيب التعجيب يجد أن يعجل في سنة أو سنتين إذا رأى ذلك النصلحة لكن ان لها وزاد المال فأخرج الزكاه الإجزاق إذا كان مثلا ما سمع لك ديالها السنة خمسة آلام فقلت إنه لا مزاكير فأنا أخرج لك خمسة آلام عن السنتين الآتيتين وعن سنة أربعمائة ست وأربعمائة ست وأربعمائة سبع ثم لما دعا السنة أربعمائة ست وانتهت وإذا مات إلا خمسة الآلة التي ذكيتها على سنة المامية ثلاثة عشر سعالة فتجدك في زكاة تخري زكاة تخري الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم اتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلوا الزكاة رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر ولا هذا غير الله الحمد الله سناخير سنا على نخل ونتى راينا وتات في تجد وانا تجيب بما نسقل وهم يقول هذا مثلها جلاله يا تراجع على قدمه مال المجنون وله هنا وذلك لأنه نار اسمه نار ومنذوق ومعدده العالم للمدنى الله قد يتلمنا من مسيح شبهنا في الأنغانيات الخارجي من الأرض فيكون يكوية ولأن نفوس الهطماء ستشوفوا بحقهم فيه الهطماء ينظرون إلى المال لا إلى المالك ويأمنهم نضرهم إلى من هو لهم ينظرون إلى هذه التجارة التي تقال لهم في هذه الكأليم فيقولون لما حق في هذا المال فإذا لهم حق ولأن الزكاة إلا هي تطهيراً وتنمية للنال لا للنالك الزكاة تجب النال لا على المالك وإن كان سبكاء الاخلاهية هذا تجب في عين المال يتجب في الدنيا والصحيح أنها تأذب في عين المال ولها تعلق للذنة فهذا كل نقول هذا القرع هو الأرض وهو أنها تأذب هيمان الصبي كي يكين ومع المجنون واستفيه ونحو هيمان وكان استفيه والصبي يعرف مكلفين بالعبادات يُعذرون أنهم لا تجيبوا عليه الصلاة الذين تستطعون بشرينا ربعاً حقناً وشرينا من, من ينشترون مثلاً لا عليه صلاة ولا صيام ولا حج ولا تتاريخ ولكن عليه الزكاة ليست الزكاة عليه وإنما هي هذا المعلم واجبه به بقطع من الغريب عن مالك <تصفيق> هذا من حيث التعليل هذا من حيث الدليل فقد روي فيه هذا الحديث يقول اتقوا بي الوانا يتامى بان لا تاكلها الزكاه روي مرفوعا وان كان فيه ضعفا ورؤيا معقولا على الصحيح فصالح أنه غقوب على عمر وأنه اجتهب عنه رضي الله عنه أنه قال من كان عنده ما من يسلم ولا يتركه حتى تأكله الذكاء أمره بالإتجاه بلغة قريبه جنوى اتجاهه حتى يكون من له ربح يُرثق منه على بأكير ويُخرج منه ذكاتاً لخلاف ما إذا تركه مرثوماً مجموعاً ولذلك يتجنه فإنه يُوحد به نفقته وذكاتاً ثلاثاً بعد ثلاثاً فيتناشع هذا السبب فطع العلم أمر بالاستجابه لاموال اليتامى حتى ينوى الربح فيها وتخرج منه الزكاه وهو يعني ذلك أهب عن جماعه المصلحه هذا انهم كانوا يخرجون الزكاه عن اموال اليتامى الذين ينوون عليه فعينه رضي الله عنه تولى اموالا لبعض اليتامى وكان لنا إلى أخوة أخيه جعظاً وغيرهم وكان يخلق منها الذكارة وعائشة تولت أعوالاً لأخوتها لما كانوا صغاراً ثم كانت تتجر فيها أو تجعلها نعباً يتجر فيها يتجر فيها ذكراً لقاسده محمد جهدت عمته عائشة يقول كانت عائشة تستجر في أموالنا في البحرين يعني ترسلها إذا لم يستجر في هذه البحرين وفي ذكيها فهذا بذير ملعبه استهر لأمصر عند صحابة أن أموال يتامل لكوية ولا يضرها تأولها قالوا ان لازم غيد مخلدي ولكن قالوا يعني انهم وهذا رجع الى ان هذا هو نهج لهم وقالوا لان يعني اننا لا اشاء على الاستغلال ودعوا النكعه غاده نخضع يعني شيء يتعبد به ويثاب على التعبد به واخراجه ويراقب على تركه واليتيم والمجنون ليس لمكلف بالعبادات الهجره الاعلى لشركه فلما جاء الغير مكلف فكما سقطت عنه الزكاه الصلاه تسقط عنه الزكاة هذا تعريبا. ورؤية ذلك أيضاً الله أستاذ عبد الله ورحمة الله أشترك أنها لم يكن ذكرها ومعاً إلا أنها ذات حرة ويقولون إن الله تعالى جاء عن الأخذاء عليها فَلَا تَكْرَمُوا مَا لِلْيَفِيْهِ أَنَّا هي أَحْسِنَ ولا تاكلوا من مال يساله ولا تأكل من الذين يسلم عليه ولا تأكل من مال منها هذا الحق هي في هنا من العتبت على عليها ولعل لذلك لا نطلبها إلا من تهيأ شيئا إن نزيلها وإلا فلا نقص. فأنا من الله لا تقوم ما الجسيم إلا بمثيم يأفضل. لكن نقول إن أخذ هذا الحق منها شيء لفق الله. الزكاة حق لله في هذا النوع. فالتعليل غير سليم. الى ان عبادة عبادة ولكنها إن الذكاء علامة لقول صحيح لها علامة ولكن لها ليس في ذكاء يسير ولكن هي عين يالى وقبر لها وعلى لها لقول نعم إذا وعلى بها ولكن الآن سواء من عطاء سال لا تساويها الرقيق ليس ولا يساوي خير يختال وشمس على لالى ولا ساعة تصاب بها روك إلش على ذلك، ولا قالهم ان الله علّم أن طبها إلا الذي يعقل فيها طول خلاص إخراج الذكاء من الذي يعقل يعني اللعبة اللعبة. هو تفسير لها ثنية لا، في الأول في هي ثنية، وهذا طول خلاص هو يعلم وهو أنه لا يخرج منها الذكاء ولكن. لك بلغ اليتيم ورشد وزرع اليه ماله واخبره وقال اخرج زكاتها اكثر وكذا سنه عشر سنين وعشرين سنه فان لم اخرج منها شيئا يخبره حتى يامر امن الغشاء وهي في خمسه اشياء في سائمه بهيمه الانعام وفي الخارج من الارض وفي العسل وفي الاسمان وفي عروض التجارة لما ياتي مفصله كذلك الزكاة في هذه الخلقه لأن غائله كل عام فبالله هو القول الذي يثمن معانه هي ثناء فهي مهيله كل هي ساعمتها في كل خامس اشهر وزوالها ان هي كل ساعه فيها عبد او دعي رشاه وَلَذَلِكَ كَانَ لَهُ ثَنَاةٌ شَهِيناً جَرَّحَتْهَا أَفْكَارُهُ وَبِالصَّدَقَةِ وَلَذَلِكَ كَانَ لَهُ ثَنَاةٌ مَعَ الْإِلَهِ وَالرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهَا لَكَ اسْتَعَلِي أَخَارِجُ مِنَ الْعَظْمِ وَتَدَنَّى على عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَكْثَرَ حَقَّهُ يَوْمَ حِسَابِهِ وفيما سقى في السماء الآخر وفيما سقى بالنظر الثانية نصف الآشر وكذلك قوله ليس فيما دون خمسة بيعا سقى بل يعني على أن الخمسة تسجب لأصدقة وهذا إذا بالإجراء وأن غرب فالمراض بها السلع التي تُعرض للبيع تُسمى عظوظاً بعد الهتاء هو ما لا أعلم بكل السلع التي تُباع أطعمةً أو أكسيةً أو فرشاً أو دوراً أو ادوات أو معدات أو ما اسمها كل ما كان يتعاط فيهم بيعه واشتغاءه لأجل منه كان عظوظاً وثريده الرابع الذي هو الزكاة النبتين قوله الزعف النبي صلى الله عليه وسلم على الجباد يسمعوا الزكاة وهذه الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم بعده ونرى فهذا الزكاة فقيل من عبد الجميل وخالد المبلي فهذه زكاة العروب والزكاة النبني مشوا عليه على التجار في مساجرهم وطلبوا منهم الزكاة وترى النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه ليس عنده ناري زكري انما أمواله التي عنده وقت فالحمس أدراعه وأعتاده بسم الله عنده ضرورة معنى هواقفة وعنده عتاد أني أشد أثمن سيرورا لمن أقواله وأشهامه وما كلها أثمن من شأن الله فلا ذكاة عليه لكونها ليست من كن من كفر ومن أهل وقى واتدر على العباس لأن تحملها عنه ولا من ينيل فلا على لهذكاة له والرجل على ذكاة إلا أثنيين الحديث الطويل هده عن النشاة الذي تتمه جعلة بحرور النشاة قال وَذِرِّكَ تَعْسِرًا وَالْغَيْشَرًا هذه هي أَنْهِ اللَّهِ ثم قال فَإِنَا مِنْ يَقْرِينَ اللَّهِ إِلَّا تِسْئِينَ وَمِئَةَ إِذَا لَيْسَهِيَ عَلَّكَاتٍ إِلَّا عَيَّشَىٰ رَبُّهَا فَإِنَا تَمَّتْ هذه هَذِيَعُمْ وَالْغَيْشَرْ وهذه هذه مرادنا هذا هذه كلمه شايفين ان المسائل ترى مناخها مش كلها مسائل هذا الياء الملكه ما كاين غير شيء وهو العكن دليل ان انه ذكوي اهلا وسهلا اخواننا يا طلابنا الكرام صباح النور اهلا والله لازم لازم ان ياخذين زكاه رجاله صار هنا كان في شيء انا لا شو هذا اللي يذاك اللي يقولون كانوا من مدينه الار لا يشرب هذا يانا يعتبر فيك بس فانصهر معي على شكل الريح فينا لا شيء إلى أحدهم نصي أو شيء مباهج في الذكاء.